في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من, ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كثاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به فإن الحق إذا اتضح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 في, الطريق في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحالهم هذه القاعدة وضعها رحمه الله تعالى ليستخلص من خلالها نهج القرآن وطريقته في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى دينه القويم وصراطه المستقيم ومن المعلوم أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أنبل, أنبل وظيفة وأجل عمل وهي وظيفة الأنبياء أشرف عباد الله عز وجل وهي وظيفة مباركة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن ممن دعا إلى الله وهذا استفهام المراد به التثبيت التثبيت أن لا أحد أحسن من أحسن ممن دعا إلى الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ومن, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي لا أحد أحسن قولا ممن شأنه كذلك فالدعوة الى الله وظيفة مباركة قد قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا والأحاديث في هذا الباب والنصوص كثيرة جدا والذي ينبغي أن يكون عليه من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل أن يدعو على طريقة القرآن ونهز القرآن وهي طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم والمراد بالعلم أي العلم المتلقى من كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كان متأكدا على كل معتن بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى أن يبني دعوته على نهج القرآن وطريقة القرآن والشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة المباركة يضع منهجا مباركا للدعاه الى الله سبحانه وتعالى مستقى من القرآن يضع منهجا مباركا للدعاه إلى الله سبحانه وتعالى مستقى من القرآن من خلال عرضه رحمه الله تعالى لطريقة القرآن ونهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وذكر رحمه الله جملة مباركة من طريقة القرآن في الدعوة إلى الله ولم يأتي على كل شيء لكنه أتى على مهمات هذا الأمر وأبرز ما يكون فيه من جوانب وبدأ ذلك بقوله رحمه الله تعالى يدعوهم أي القرآن إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقة متكرره كثيرا في القرآن الكريم ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بذكر محاسن الدين الإسلامي بذكر محاسن الدين الإسلامي والدين كله محاسن عقائده اصح العقائد وأقومها وعباداته أكمل العبادات وأعظمها وأخلاقه وآدابه أجمل الآداب وازكاها وأطيبها فهو دين كله محاسن في عقائده وعباداته وأخلاقه وهذه المحاسن لهذا الدين والكمالات والفضائل التي امتاز بها هذا الدين لو بينت للناس بيانا وافيا وبأسلوب طيب لدخلوا في دين الله تبارك وتعالى افواجا لو بينت للناس محاسن الدين كما ينبغي لدخلوا في دين الله عز وجل أفواجه وفي هذا الباب لا انسى قسما بالله عز وجل قراته للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أحد كتبه يقول فيه رحمه الله تعالى ما نصه والمسلمون اليوم بل العالم كله في أسد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان حقيقته والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجه لدخلوا فيه أفواجه لكن تقصير الدعاة في بيان هذا الأمر وقصورهم وضعفهم في إضاحه وتجليته وربما اشتغالوا بعضهم بأمور أخرى لا تنهضوا بقيام الدعوة وتحققها على أتم حال وأكمل وجه ولهذا كان من آكد ما ينبغي أن يعنى به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبرز محاسن الدين قبل أن يدخل مع أصحاب النحل الباطلة والعقائد الزائفة والملل المنحرفة قبل أن يدخل معهم في نقاش في أديانهم وما هم عليه من ضلال وباطل يبرز لهم حسن هذا الدين وجماله عقيدة وعبادة وخلقه وهذا بحد ذاته كاف في الإقناع ولهذا يقول الشيخ هنا فإن محاسن دين الإسلام يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي عليه الصلاة والسلام وآياته وبراهينه فيها كفاءة تامة للدعوه بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به هي بحد ذاتها كافية أن تبرز للناس واحدا تلو الآخر ميزة تلو ميزة وحسنة تلو حسنة تبرز وتبين للناس هذه بحدها بحد ذاتها كافية وأعرف رجل في زماننا هذا هدى الله سبحانه وتعالى على يديه خلق كثير من الكفار يقول لي كل هؤلاء وعددهم يقارب الألف يقول كل هؤلاء دعوتهم فراده ما أذكر أنني دعوت اثنين او ثلاثه او اربعه يقول دعوتي لهؤلاء فردية وطريقتهم في الدعوة هي هذه الطريقة يحفظ الرجل شيئا كبيرا من محاسن الدين الإسلامي في العقيدة والعبادة والأخلاق يقول فإذا رأيت أحد هؤلاء جالسا وفي الغالب أتخير منهم من يكون مهموما مغموما عنده مشكلة يقول فأجلس إلى جنبه وأسأله عن أولاده عن صحته عن أخباره حتى يرتاح لي قليلا ثم أقول له هل تعرف شيئا عن الإسلام؟ يقول لي لا. أقول له هل تحب أن أذكر لك شيئا عن هذا الدين؟ يقول له غالبا ليقول نعم. لأنني تاملته ولا طفته وآنسه وسألت عنه. يقول له جلسة مسبقة معه ادبا تمنع أن يرفض. يقول فغالبا يقول لي نعم احب ان أسمع. يقول فأبدأ أعدد له. محاسن الدين الإسلامي وأحاول أن أتلمس من محاسن الدين ما يتعلق بمشكلته التي استشفيتها من جلستي معه يقول غالباً ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة ويعلن إسلامه ويعلن إسلامه فهذا شاهد حال في أن إبراز محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي وإظهارها جلية للناس كما ينبغي تكون بإذن الله كما أقسم على ذلك الإمام بن باز رحمه الله تكون سببا لدخولهم في دين الله أفواجا والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة مطبوعة أنصح خاصة من له عناية بالدعوة إلى الله عز وجل ولا سيما دعوة الكفار أن يعتني بها وهي رسالة مختصرة لكنها كبيرة في حجمها وبابها ومحتوياتها وعنوانها الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين الإسلامي الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين الإسلامي وركز فيها جوانب هامة وعظيمة في جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب الأخلاق والآداب والمعاملات والبيوع وأتى على مختصرات مختصرات جامعة في هذا الموضوع ووافية في تقريره وذكر فيه عشرين مثالا عشرين مثالا من محاسن الدين الإسلامي وإذا قرأ الدائل الله سبحانه وتعالى تلك الأمثلة التي ذكرها استطاع أن يفرع عليها تفريعات واسعة لأنه أتى بجوامع في بيان محاسن الدين الإسلامي وأهل العلم كتبوا في هذا كتابات كثيرة يقول رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة الدره المختصرة يقول إن من اكبر أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح محتوى عليه من المحاسن التي يقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين فلو تصدى للدعوة لهذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفايه تامه في جذب الخلق اليه لما يرون من موافقته للصالح للمصالح الدينيه والدنيويه وصلاح الناس في الظاهر والباطن الى اخر كلامه رحمه الله ثم ذكر كما اشرت عشرين مثالا قال في تمامها ملخصا محتويات الكتاب تلخيصا جميلا قال دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المناثية للحس والعقل وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات هذه كلها من محاسن هذا الدين العظيم فكم يحتاج الناس إلى أن تبرز هذه المحاسن وأن تجلى وأن تظهر للناس حتى تكون سببا بإذن الله جل وعلا لدخولهم في دين الله افواجا واذا وإذا نظرت في أحوال المهتدين والمعتنقين لهذا الدين العظيم تجد أن من وراء هداياتهم وقوفهم على بعض محاسن الدين إما في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق وكم من أناس دخلوا في دين الله عز وجل بمعرفتهم أخلاق الإسلام وآدابه بمعرفتهم أخلاق الإسلام وادابه إذا هذا جانب عظيم من جوانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إبراز محاسن الدين الإسلامي ولهذا ليت بعض المؤسسات الخيرية التي تعمل أو تعتني بهذا الجانب ليتها تعتني بترجمة بعض الكتب التي تعنى بهذا الأمر ألا هو إبراز محاسن الدين الإسلامي وأقترح كتاب الشيخ رحمه الله الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي وأيضا كتابه الاخر وهو عظيم في هذا الباب وهو كتاب بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشكلات وبيّن أن الدين الإسلامي يحل كل المشكلات المشكلات العقائدية والمشكلات الأخلاقية ومشكلات المعاملات والبيوع مشكلات الفقر مشكلات المجتمعات إلى غير ذلك حلها الأمثل موجود في الدين الإسلامي فترجمت هذين الكتابين ونقلهما إلى اللغات لغات العالم فيه بإذن الله تبارك وتعالى نفع كبير في دخول الناس واعتناقهم لهذا الدين العظيم الجانب الآخر الذي نبه عليه هو ذكر محاسن النبي عليه الصلاة والسلام وبراهين رسالته صلى الله عليه وسلم وهذا مر معنا فيه قاعدة خاصة عند المصنف تتعلق بطريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جانب أيضا يستفاد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ببيان صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإبراز خصائصه ومناقبه وشمائله وفضائله صلوات الله وسلامه عليه ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة هنا ذكر الشيخ رحمه الله في هذه في هذه الجمل ذكر ثلاثة أمور هي من طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم إلى الدين الحنيف الأول قوله ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم أخذات جمع أخذه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أخذهم أخذة أي اهلكهم الله وأحل بهم عقوبته ونقمته وقوله رابية أي زائدة على الحد الذي يكون به هلاكهم يعني أرسل لهم أو عليهم عقوبة مهلكة لهم آخذة لهم وهي زائدة عليهم أيضا ويزائد عليهم هذا معنى رابية أي زائده في اهلاكها على حد هؤلاء أو ما يكفي لإهلاكهم فالأخذات هي العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم فمن طريقة القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل تذكير المشركين والكفار أصحاب الملل الباطلة والنحل الزائفه في دعوتهم إلى الله بإهلاك الله سبحانه وتعالى للأمم الظالمة العاتية الباغية المعرضة المعاندة المتكبرة كيف أن الله سبحانه وتعالى حل بهم العقوبات وأنزل بهم الأخذات وأهلكهم بأنواع الهلكات قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه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 وأيضا يأتي في القرآن دعوة المشركين والكفار إلى أن يسيروا في الأرض لينظروا أماكن المعذبين ومن أهلكهم الله سبحانه وتعالى مثل قوله جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وقوله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قرابة خمسة عشر آية في القرآن الكريم من هذا القبيل دعوه هؤلاء للسير في الأرض لينظروا في أحوال, أحوال أمم عتت وطغت وتكبرت وأجرمت وأعرضت فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من الهلكات منهم من خسف به الأرض منهم من أخذته الصيحة صوت قوي شديد أهلكهم في لحظة واحدة منهم من أغرقهم الله سبحانه وتعالى إذا غير ذلك من أنواع العقوبات التي ذكر كثير منها في كتاب الله سبحانه وتعالى فهذه طريقة من طرق القرآن في الدعوة إلى الله طريقة من طرق القرآن في الدعوة إلى الله عندما يبين للشخص الدين وتبين له محاسنه ويبين له صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأبى ويمتنع نلجأ في دعوته إلى تخويفه نقول له إن استمريت على عنادك وتكبرك وإبائك وامتناعك فعليك أن تتفكر في أحوال امم من قبلك عتت عن أمر ربها وتكبرت وطغت فأهلكهم الله فاحذر أن يصيبك ما أصابهم وأن يحل بك ما حل بهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله هذه أمور مستمرة يحلها الله سبحانه وتعالى بالمجرمين وبالمعتدين إذا من الطرق في الدعوة أن يبين لهؤلاء الكفار المعرضين ما احله الله سبحانه وتعالى بأمم قبلهم هم أشد منهم قوة وأشد منهم بطشا وأشد منهم تمكينا في الأرض فأخذهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم قال يدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة أيضا يبين لهم ما عد الله سبحانه وتعالى للكافرين من العقوبات ما عده الله للكافرين من العقوبات يوم القيامة وتذكر لهم النار يذكر لهم ما فيها من أهوال وما فيها من نكال وما فيها من شدائد تخوف قلوبهم بذلك وهذه طريقة موجودة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه تذكر النار ويذكر أنواع ما فيها من العقوبات وما أعده سبحانه وتعالى لأهلها من أنواع العذاب حتى يكون في ذلك زاجرا لمن كتب الله سبحانه وتعالى هدايته هذه طريقة الطريقة الثانية قال وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة هذه أيضا طريقة من طرق القرآن في دعوة هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى يبين لهم ما في أديانهم من شر وفساد شر عليهم في عقولهم لأن الأديان الباطلة مفسدة للعقول وبما فيها من شر عليهم في أخلاقهم لان الأديان الباطلة مفسدة للأخلاق وهادمة لها أيضا ببيان ما في الأديان الباطلة من شر عليهم في حياتهم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله ضرب الله مثلا قرية كانت امنه مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هذه من العواقب التي يحصلها هؤلاء في الدنيا عقوبة لهم على ما كانوا عليه من أديان باطلة ونحل فاسدة وانحرافات وظلالات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فهذه العقائد تسبب فسادا في, في البلدان في المجتمعات تسبب امراضا فهذه المعاني ايضا تبين لهؤلاء وتشرح لهم ما في أديانهم من السرور والآثار الوخيمة والعواقب السيئة عليهم في الدنيا والآخرة ايضا الأمر الثالث قال ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعاتهم حسرات وأنهم يتمنون أن لو اطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة هذه أيضا من طريقة القرآن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 تبرأ كل هؤلاء الأتباع والمتبوعين كل من الآخر فهذه صورة لو بينت خاصة للعوام والجهال و و والأتباع لو بينت لهم وقيل لهم أن دامة ستكون يوم القيامة عظيمة وهؤلاء سيتبرؤون منكم يوم القيامة وكل لا ينظر إلا إلى نفسه لن يغنوا عنكم من الله شيئا وتقرأ عليهم هذه الايات وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هكذا يقولون يوم القيامه لكن ماذا يفيدهم فهذه المعاني تبين للجهال وللاتباع وللمضللين يبين لهم هذه المعاني حتى يفروا بانفسهم وينقذوا انفسهم من النار ماذا يغني عنهم اتباعهم لهؤلاء الائمه المضلين ودعات ودعات على ابواب جهنم كل من اجاب انقذه فيها فهذا هذه طريقه من طرق القران في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء يندمون يوم القيامه يندمون يوم القيامة ويعضون أصابع الندم مثل ما قال الشيخ يقول أنهم يتمنون أن لو اطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء لكن, لكن ماذا يفيد الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا, يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هذا الندم وهذه التمنيات كلها لا تفيدهم ولا تنفعهم شيئا فمثل هذه المعاني تبين للناس ومن طريقة القرآن بيانها إقامة للحجة وماذره إلى الله سبحانه وتعالى ونصحا للعباد ولأل ذلك أن يكون سببا لهداية من شاء الله سبحانه وتعالى هدايته نعم ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلاءه ونعمه وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه ثم أشار أيضا إلى هذه الطريقة في دعوة الكفار إلى دين الإسلام قال ويدعوهم أي القرآن أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلاءه ونعمه وأنه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه هذه طريقة من طرق القرآن الكريم في دعوة الكفار إلى الإسلام يذكرون بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ويذكرون أن من يعبدون من دون الله أين كانوا لا يملكون لهم رزقا ولا يملكون عطاء ولا منع وأن الرزق بيد الله والنعمة بيد الله والفضل فضل الله سبحانه وتعالى ثم من خلال ذلك يبين لهم أن أنه كيف يليق بكم أن تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة والحال أن هذا الشريك ليس بيده شيء لا نعمة ولا فضل ولا عطاء ولا منع فكيف تسوونه بالله سبحانه وتعالى وهذه قسمة لا ترضونها لأنفسكم وهذه قسمة يقال لهم هذه قسمة أنتم لا ترضونها لأنفسكم لو فرضنا أن واحدا منكم يقال لهم يقال لهم لو فرضنا أن واحدا منكم له مال له مال كثير وعنده عبيد وإيماء هل يرضى أن يجعل ماله بينه وبين عبيده وإيمائه ويكون هو وإياهم شيئا واحدا في هذا المال هل يرضى ذلك لنفسه والمال ماله ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وهذا, وهذا لفت انتباه يعني كيف هذا الأمر الذي لا ترضونه لأنفسكم رضيتوه لربكم أنتم لا ترضون أن تجعلوا معكم شريكا فيما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به من مال ثم تجعلون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء مع أنه المتفرد بالنعمة والمتفرد بالفضل والعطاء سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء يعني ليس أحد منكم يجعل ماله أو يرد ماله على من عنده من الإيماء والعبيد ويكون هو اياهم شيئا واحدا متساوون في هذا المال لا يرضى ذلك ولا يقبله فهم فيه سواء أفب الله يجحدون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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون كيف يسوى من كان هذا شأنه بالله الذي بيده الرزق وبيده النعمة وبيده الفضل وبيده العطاء كيف يسوى به من لا يملك رزقا لا يملك عطاء لا يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلا أن, يملك أن يملكه لغيره بل لا يملك أن يدفع عن نفسه شرا أو ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره لا يملك نفع ولا عطاء ولا خفض ولا رفع ولا قبض ولا بص فكيف يسوى بمن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض إذن هذه طريقة من طرق القرآن يذكر الناس بالنعمة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء طبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حببا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق وقلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم من الذي تفضل بهذا كله من الذي اعطى هذا كله هذا, هذا فضل الله فكيف نسوى به من ليس بيده شيء من النعمه وليس بيده شيء من الفضل وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذن هذه طريقة نافعة طريقة نافعة في الدعوة إلى الله تذكير الناس بالنعم نعمة البدن نعمة المال نعمة الصحة إلى غير ذلك من نعمه سبحانه وتعالى على عباده ولهذا اقرأ في سورة النحل وعرفنا أن أهل العلم يسمونها سورة النعم عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه على عباده ثم قال في تمامها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإتمام النعم على العباد هذا باب لهم يهتدون من خلاله إلى إسلام الوجه لله وإقامة التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى نعم ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب ايثاره وما يتعين اختياره ثم ذكر أيضا هذه الطريقة في دعوة الكفار إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه قال يدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة أي يبين له ما في دينه من باطل وظلال وتوضح له الصورة توضح له الصورة التي هي مغيبه عنه وليس الظاهرة له فيبين له ما في دينه من باطل يبين له ما في دينه من باطل فهذه أيضا وسيلة من وسائل إقناع هؤلاء للدخول في هذا الدين وهذه طريقة موجودة في القرآن الكريم ما في دين هؤلاء من باطل ومن جهه أخرى أن يقارن ذلك بالإسلام أن يقارن ذلك بالإسلام حتى يظهر لهؤلاء جليا الأمر مثل قول إبراهيم الخليل عليه السلام في دعوته قومه إلى الله سبحانه وتعالى قال أتعبدون ما تنحتون والله خالقكم وما تعملون هذه طريقة من أنفع ما يكون قال أتعبدون ما تنحتون يعني شيء أنت بيده بيدك أنت تنحته تعبده ولا تخلص العبادة للذي خلقك وخلق أعمالك أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون شيء تنحته بيدك تعبده ولا تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى اتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هذه كلها تبين لهؤلاء ينفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء ينفعه من عباده يبين لهم قبح ما هم عليه من عباده وفساد عليهم ما هم عليه من عقيدة وفي المقابل يبين لهم حسن هذا الدين وجماله وكماله في عقائده وعباداته وأخلاقه وهذه الصورة إذا اتضحت وبينت للمشرك إذا بين لهم قبح ما عليه هو من عبادة ربما نفرت نفسه من الشرك وهذا فيه صور كثيرة صور كثيرة أن يبين المشرك قبح تعلق بغير الله سبحانه وتعالى باي طريقه كانت ومن الطرق التي فعلت ونفع الله سبحانه وتعالى بها قصه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وهما من صغار الصحابه كانت طريقتهم مع هؤلاء ياخذون هذه المنحوتات ياخذون هذه المنحوتات التي تعبد ويفعلون بها أمور إما أن يضع عليها عذرا أو يضع عليها قادرات أو يضع عليها أوساخ بحيث إذا جاء شخص ليعبدها يراها بهذه الصورة المزرية حتى يتفكر يقول إذا كانت لا تملك لنفسها نفعا أو دفعا كيف تملك لي ومن ذلك ما فعله معاذ بن عمرو بن الجموح مع والده والده كان عنده في البيت صنم منحوت وكان يقصده ويعبده فجاء ابنه إلى هذا الصنم وطلاه بالعذرة ونكسه على رأسه فجاء والد وراء معبوده على هذه الصفة فأخذه وغسله ونظفه وطيبه ثم وضعه في مكانه ورجع يعبده ففعل هذا مرة ثانية فأيضا قام بتنظيفه ورجع إلى عبادته ثم جاء عمرو بن الجموح بسيف وضع عند الصنم وقال إن كنت اله صادق فدافع عن نفسك دافع عن نفسك فجاء ابنه وأخذ الصنم وقرنه بكلب ميت وربطه بحبل ودله في بئر ثم جاء وأخذ يبحث عنه وإذا بالصنم مدلّ في البئر مقرون بكلب ميت فعافته نفسه من تلك اللحظة وأرف أن ما كان عليه ضلل وباطل ورجع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى آخر من هؤلاء جاء إلى من مكان بعيد يقصد معبودا من هذه المعبودات فلما وصل إليه وجد فوق رأسه ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه. فرأى هذا المعبود بهذه الصفة وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب وكان بنو حنيفه عندهم صنم صنعوه من الحلوى صنعوه من الحلوى وأخذوا مده من الزمان يعبدونه أخذوا مدة من الزمان يعبدونه ثم يوم من الايام جاعوا فاضطروا إلى اكله فتندر الناس بهم قالوا اكلت بنو حنيفه ربها أكلت بنو حنيفة ربها مدة مده طويله يعبدونه ثم جاعوا واضطروا إلى اكله فأكلوا فاصبح الناس يتندرون ويقولون اكل بنو حنيفه اكلت بنو حنيفه ربها وهذا مثله كثير من ذلك ان طائفه من, من هؤلاء كانوا في سفر ومعهم صنم يعبدونه وكانوا في الطريق ففقدوه فنادى بهم منادن نادى بهم مناد قال يا قوم التمسوا ربكم فإن قد فقدنا ابحثوا عن ربكم ضائع يا قوم التمسوا ربكم فإن قد فقدنا يقول فتفرقنا في الاوديه نبحث عن ربنا الضائع يقول فبينما نحن نبحث إذا بمناد ينادي يا قوم إن وجدنا ربكم او شبهه وجدنا ربكم أو شبهه يقول ففرحنا ورجعنا إلى عبادته هذه عقول في غاية السفول والانحطاط فلما تشرح هذه المعاني وتبين ويبين قبح عبادة هذه الأصنام أتدعون بعلا أتدعون صنما لا يملك شيئا وتذرون أحسن الخالقين لما تبين هذه المعاني وتشرح للناس بطريقة واضحة وبينه هذه من الطرق التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها لهداية من كتب الله سبحانه وتعالى هدايته لهذا الدين قال ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام أيضا من الأمثلة في بيان فساد تلك العبادات وهي مما جاء ذكرهم في القرآن قوله سبحانه في أواخر الحج يا أيها, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم من, من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز هذا مما يبين به بطلان ما هم عليه من ضلال يقال لهم ذباب ومن أدفل الحيوان واخسه وأحقره لا تستطيع أصنامكم أن تخلقه بل أمر دون ذلك لو أن ذبابا أخذ شيئا مما هو على الصنم وطار به لا يستطيع أن يستنقذه منه لا يستطيع أن يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب يعني الذباب والصنم أو أنتم والأصنام ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فمثل هذه المقارنات فيها بإذن الله تبارك وتعالى هداية لمن كتب الله سبحانه وتعالى هدايته ولهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر هذه الطريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا منما يلحق بهذا إزالة الشبهة مما يلحق بهذا إزالة الشبهه التي تعلق بأذهان بعض الكافرين عن الإسلام مما الإسلام براء منه يعني احيانا يعلق في أذهان بعض الكافرين شيئا أو صورة عن الإسلام والإسلام براء من ذلك ويكون السبب أحد أمرين إما جهل في الناقلين يعني جهل في من نقل لهم الإسلام بتلك الصورة أو في فساد في بعض المنتحلين للإسلام أو فساد في بعض المنتحلين للإسلام فأحيانا ينقل للكفار أشياء تفعل على أنها من الإسلام وأنها هي من الدين والدين براء من ذلك لكن يقال لهم هذا هو الإسلام مثل الدروشة التي يفعلها بعض الطرقية والخرافات والخزعبلات التي يمارسونها هذه تصور وتنقل للكفار على أنها الإسلام فيرون صورة هزيلة وعملا منكرا مسينا تأباه نفوسهم فلا يقبلون على هذه الخزعبلات أو هذه الخرافات وأحيانا ينقل لهم أشياء بسبب ذهل الناقل ينقل لهم امرا على أنه من الدين والدين ليس كذلك بل الدين براء من ذلك ولهذا إزالة الشبهة التي تعلق في أذهان الكفار عن الإسلام والإسلام براء من ذلك يكون قد يكون سببا للهداية ومما أذكر في هذا المقام قصة حصلت لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول دخل علي جماعة من نفر من أهل الكتاب من النصارى يقول دخل علي نفر من النصارى وقالوا لي ديننا أحسن من دينكم وقالوا لي ديننا النصراني أحسن من دينكم الإسلام لأنكم أنتم تدعون وتعبدون السيد نفيسة وتعبدون السيد الحسين هكذا يقولون ونحن نعبد السيدة مريم والمسيح ونحن وإياكم متفقون على أن مريم والمسيح أفضل من الحسين ومن نفيسه فديننا أفضل من دينكم يقول فأخذت أو أبين له أن هذا الذي تذكر ليس هو الإسلام الإسلام لا يوجد فيه عبادة غير الله سبحانه وتعالى لا السيدة نفيسة ولا الحسين ولا علي ولا أي أحد الإسلام عبادة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى الدعاء والطلب والذبح والرجاء والنه. هذا كله لمن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالعبادة كلها لله يقول فأخذت بين الله أن هذا الذي تذكر ليس هو دين الإسلام وأن دين الإسلام هو خلاص الدين لله أخذت أشرح له ذلك يقول فخرجوا مني وهم يقولون دينكم أفضل من ديننا ومن دينهم دينكم أفضل من ديننا ومن دينهم لأنه لأنه نقل لهم أن الإسلام دعوة للمقبورين وتعلق بالأنداد والشركاء إما فلان أو علان أو غير ذلك ظنوا أن هذا هو الإسلام بسبب فساد في الناقلين وانحراف في الناقلين فإذا أزيلت هذه الشبهات التي تعلق احيانا بأذهان بعض الكافرين وبين لهم الإسلام على صورته الحقيقية كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يكون ذلك بإذن الله سببا لهداية من شاء الله سبحانه وتعالى وكتب هدايته نعم ويدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة اوجبت لهم التوقف وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم عن ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم ثم ختم رحمه الله تعالى ببيان طريقة من طرق القرآن وهي تسلك مع الجاحد المعاند الذي بين له الحق وأقيمت عليه الحجة وشرحت له الدلائل والبراهين. فأبى إلا عنادا واستكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذا وصل إلى هذه الدرجة يسلك معه طريق أخرى يسلك معه طريق أخرى أولا يبدأ معه بالتي احسن بشرح الدين ايضاحه بيان محاسنه يفصل في أدلة وبراهينه وحججه يتنقل معه في هذا خطوة خطوة ثم بعد ذلك إن أبا وعاند واستكبر يبين حاله ويكشف أمره للناس حتى يكون من أمره على حذر وحتى أيضا يكون فيه عبرة وعظة للمتعظين والمعتبرين ولهذا يقول الشيخ فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم توعدهم بالعقوبات الصوارم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهذه العقوبات الصوارم تأتي مرحلة أخيرة بعد إقامة الحجة بعد النداره بعد البشارة بعد الترغيب والترهيب بعد بيان الدين وإقامة الحجة بعد ذلك تأتي هذه المرحلة قال توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا يقال للناس هؤلاء ليس جهال وليس ظلال لا يعرفون الحق بل يعرفون معرفة واضحة بينه لكنهم أهل عنات إما, إما معاند لأجل المال أو معاند من أجل الزعامة والرئاسة أو غير ذلك من الأغراض النفسية التي تصرف بعض الناس عن قبول الحق والانصياع له قال وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية أنها رياسات وأغراض نفسية تجدها يرفض الحق يرفض الحق مع أنه اتضح له تماما رغبة في عدم ترك دين الآباء والأجزاد أو يرفض الحق رغبة في المحافظة على, على الزعامة والرئاسة أو يرفض الحق رغبة في كسب المال وأكل أموال الناس بالباطل وأذكر أن أحد الدعاه الى الله يقول كنت مرة في رحلة في الطائرة وكان إلى جنبي شخص من كبار أهل الضلال من كبار اهل الضلال والمروجين لطرق باطلة ضالة منحرفة يقول كان جنبي في الطائرة وأخذت تحدث معه وقلت له أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك وسنفترق لا يعرف أي منا الآخر. أنا أريد أن أسألك هذه الأشياء التي تفعلها وتمارسها هل أنت مقتنع مئة بالمئة أنها حق؟ هل أنت مقتنع مئة بالمئة أنها حق وأن فعلا هذا دين الله الذي خلق الخلق لأجله أو للقيام به؟ قال لا. لست مقتنع. قال لماذا لا؟ لا قال لو تركت هذا الأمر ضاعت مني كل هذه الأشياء. ضاعت مني كل هذه الأشياء الرئاسات الأموال العلو على الناس يقول كل هذه تذهب فبعض الناس يمنع من قبول الحق ليس عدم قناعة بالحق ولكن رابه في الرئاسة أو في الزعامة مثل ما قال الله عن فرعون وأتباعه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة جحدوا ليس عن عدم معرفة وليس عن ضلال بل, بل هو يعرف وفي قراره نفسه مستيقن أن دين موسى عليه السلام هو الدين الحق لكن ظلما وعلوا امتنع من قبوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أنت تعرف في قرارة نفسك أن هذا هو الدين الحق قال وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على أو طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولايه الرحمن وأنه ولاهم ما تولوه لأنفسهم فهذه من طرائق القرآن في بيان أو في الدعوة إلى دعوة الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى وهذه جمل أو كما يقال رؤوس أقلام أما بسطها وأفرادها والأمثل عليها فهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل ولهذا قال وهذه المعاني الجزيلة مبسوطه في القران في مواضع كثيرة فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم اعيد أيضا ما نبهت عليه أكثر مرة وأن مثل هذه الطرق تقرأ مرات وتفهم ثم أثناء قراءة المسلم لكتاب الله عز وجل يحاول أن يعتني بضبط هذه الأمثلة ومن خلال هذه التأصيلات والتقعيدات النافعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين